Qan Adrish, Surma Qoyish, Wa Usul Qidish, Bola Vira'da. An thawbana radiyallahu anhu, Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellama qal, Aftar alhajimu valmahjumu, Ravahul khamsa illa musliman. Thawbana radiyallahu anhu den, Ruvayat qalana'da. Nebiy sallallahu aleyhi ve sellama, Qan alu tininham, Qon aldiruvchining ham rozasi ochilur dedilar. Besha ularidan faqat muslimrib vat qirmagan. O’sha vaqtlarda kishidarning qoni o’ziga xos uslub bilan olish ila davolanar edi. Qon oluvchi odatda kasarning qonini ogozga asbab qo’yib turib tartib olar edi. O’shnda qon oluvun ogziga qon kiriishi ehtimoli bo’lganidan uning rozasi ochilib ketadi demoqda. Qon aldiruvchi bemor esa oldirish tufayli zaytlashib qorishidan roz’za ochladi deyilmoqda Bu hukum avvalgi bosqsida jori qiringan Keyinchalik bu masaladagi ma’lumatlar aniqlangandadan keyin esa nas qiliniib amaldan qoldiragan lekin hadisini eshitgan kishilar jumladan savban Roiyollohu anu omonaat tuzasidan ruoyat qilganlar muhadislarimiz esa uni o’z kitavlariga kretilganlar Sahih ulamolarimiz bu hadisni ham, shu bobdagi boshqa hadislarni ham atroflicha o'rganib, bu hadis mansux, amaldan qolgan ekanini, kelgusa hadislar esa nasix ekanligini bayon qilganlar. Waqid ali Anas a kuntum takrahuna al-hizamata lis 'ala ahdi an-nabiy sallallohu alayhi wa sallama qol la illa min ajli adh Sahih al-Bukhari va Abu Da'avud. Anasga: Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlarida rozadorning qon oldirishini yomon ko'raladimi deyildi. Yo'q, magar zaiflik tufayli bo'lsa-gina, dedi. Bukhari va Abu Da'avud rivoyat qilgan. Ko'rinib turibdiki, qon oldirib zaif hol bo'lib, roza tuta olmay qolish xavfi bo'lmasa, qon oldirsa bo'laverar ekan. Agar qon aldırış tufayli ro'zador kishi zaiflashib qoladigan bo'lsa, bu zaiflik ro'zasiga, yoki o'ziga zarar yetkazadigan bo'lsa, qan oldirmasin. An yani Ibn Abbas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ihtajama va huwa muhrimun va ihtajama va huwa soyimun. Rawahul khamsatu illa musliman. ve fi riwayatin لَا يُفْتِرُ مَنْ فَاقَاءَ وَلَا مَنْ اِحْتَلَمَ وَلَا مَنْ اِحْتَجَمَ İbn Abbas radiyallahu anhudan rivayet kılinedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihram ki yan holleri de kon aldırdılar. Ruzadan holleri de kon aldırdılar. Bir çoğlarından fakat muslim rivayet kılmadan. Başka bir rivayette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 الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يد أبي لهب وتب مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الله اكبر الله الحمد لله الله الله لمن حمده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 خلاص ترى واحنا موزه الله اكبر سبحان الله والله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 فَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ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 ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيغ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 مغفرة وأجر كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وأن سرر قولكم أو جهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّائِرِ فَوْقَهُمْ صَرْفًا وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 أفمن يمشي, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يمشي, أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 قُقَِّ مَ العِمُوعدَو اللهَّهِ وَإِ مَا أَنَ نَذيرُ مُبين فَلََّا رَأَهُ زُل الْفَتَس أَتُجُول الذيينَكَفَرُوا وَقِيلَ هذا الذي كُتُ ب تَدَّون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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكون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 اهدنا الصراط المسأقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالب لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله فَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَالدُّ لَ تُدهِنُوا فَيُدهَهِنون وَلَا تُطِعكُلحلَلَّ ف مَّهين هَمَّزِم م شْتَائِم بِنَمِيم هَمَّزِم مَ الشَّائِم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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرق قادرين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 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَلَنَصْبِرَنَّ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذَا نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَ لأَ تَذَرَكَونِ عَمَةُم مِر الرَبِّهِ لَنُ بِذَبِ العرَ إِ وَهُومَزْموم فَجَتَبَُ رَُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحيل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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله سبحان ذي الملك والملك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 Аллаху акбар. Алҳамду лиллаҳи Роббил аламийн. Ар-Роҳманир Раҳиим, Малики йаумид Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad Alhaqqa Ma alhaqqa Ma alhaqqa Ma alhaqqa Ma alhaqqa فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِي الْعَرُونِ وَمَن قَبْلَهُم فِيكَ كَانَتْ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم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 فَأَنْتِ سَمَاءٌ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًّا يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًّا الله أكبر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 Ihdina assirata al-mustaqeen Siraata al-lazina an'amta alayhim Ghyri al-maghdubi alayhim كتابه فيقول ها أمقرأوا كتابيا فيقول ها أمقرأوا كتابيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ يَا, يا لَيْتَهَا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثمَُّ الْجحمَ صالَُّ ثَُّ فِي سسِلَِ ذَررُهَا سَدَعونَ ذِرًَا فَسلُكُ إَِّهُ كََ ل ي مُِ بِل وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ سَلَاءُ قَسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ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 بِالْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضًا أَقَاوِلَنَّ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوِتِينَ فَمَن مِنكُم مِّن أَحَدٍ عَرَّفَهُ حَادِثٍ أَوْ إِنَّهُ لَذِكْرَةٌ وَإِنا لَ نَعَلَمُأَنَّ مِن كُمُكََذذِبِ وَإِنَّهُ لَ حَرَةُ عَلَكَافِرِي وَإِنهُ لَ حَُّل فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كان مِقْدَارُهُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألف سنة. فَالسَّمَاءَ صَارَتْ جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِشَّوَى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إن عذاب ربهم غير مأموم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمامهم فَمَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 اولائك في جنات مكرمون الله اكبر سميع الله لمن حمده الله اكبر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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ نَعِيمًا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ سَأَلَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ لا يلقون يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الاجداف سيرعا كانهم الى نصب يضنون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu akbar Allahu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 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا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 ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 إ كانََ عبُض وَإ كانََْستَعين إِِّنَ الصاطَ المُسَْقِيم صاطَ الذينَ أَن عَتَ عَلَهِم غَيْرِمَوْضُِعَهِم غَيْرِ المَوْضُوب غير بِعَلَيهِم وَلَ الضَّ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 نحُر رَبّ إِهُ مَا صَوونِي وَتَّبَعُومَلَم يَزِدُهُ مالُ وَتَّبَعومَلَم يَزِدُهُ مَُهُ وَلَدُهُ إِللاا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 وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 رب ال في لي ولي والدي و لمن دخل بيت مؤمنا و دخل بيت يم مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا الله <تصفيق> وك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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يناب ولا يزال ولا يموت سبحان سُبْحَانَ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ النار.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا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 وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِك كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا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 فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ تَحَر رَْورَ شَدَام وَأََّا الْقاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَن مَا حَطَبَاب وَأَلَِسْتَقامُوا وَلَ الطَّرقَة لَ أَسقَنَهُم مَّ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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَادُ يُكَادُ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوكَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اللَّهُ أَكْبَر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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ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 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ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 وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل للقران ترتيلا او زد إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِيَ أَشَدُ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وَدَارِ النَّاسِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِيَ النِّعْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا غَوْصَةً وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فَعَصَفَ صَافِرٌ عَلَى الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ عُمْرٌ فَاطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله اكبر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 لِّين إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَطَائِفَةً وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ معك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 عَالمَ أَن سَكُونُ مِنكُم مَ رضَّ وَآخَرونَ يَضْبونَ فِي الأرضَ بَتَغونَ مِن فَْضْنِ اللِ وَآخَرُون وَآخَرونَ يُقاتِلونَ فِي سَذل اللَّهِ فَقرأُ مَا تَ مِن وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُزَّكَان وَأَقِيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَأَقِضُ اللهَّهَا قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُقَدِّمُ لِأَمفُوسِكُم مِن خَييررٍ تَجدُِهُ عدَ اللهَِّهُ وَ هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله رمضان تجلى وابتسمت السماء طوبى للعبدي اذا رمضان تجلى وابتسما طبال العبد إذا أوتن ما أرضى مولاه بما التزما طبال النفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان مجال البركات رمضان زمان الحسنات رمضان محط البركات رمضان مجال الصلوات اسمو بالنفس لمولاها رمضان تجلى وبت السما طوبى للعبد اذا تنما رمضان تجلى وَبِالتَّسْمَا طُوبَى لِلْعَبْدِ إِذَا رَضِيَ مَا أَرْضَى مَنْ لَاوَ بِمَا الْتَزَمَ طُوبَى لِلنَّفْسِ بِتَقْوَاهَا رَمَضَانُ يُكَفِّرُ مَا فَرَّطَ من خطأ الناس وما اختلطا رمضان يكافر ما فرطا من خطأ الناس وما اختلطا فاعسى من عفو الله عطا في دنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسما طبال العبد إذا اوتنما رمضان تجلى وابتسمى طبال العبد إذا اغتن ما أرضى مولاه بما التزمى طبال النفس بتقواها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 إِنَّ هَٰذَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ عليهم عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ هو الله أحد قل هو اللَّهُ أحد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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس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 الله اكبر الله سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 بسم الله الرحمن الرحيم قُل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قُل هو الله أحد الله الصمد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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا في مقامنا هذا من المقبولين يا رب العالمين Qur'anlar yetkiziligen yetkazilgan Apesingillerimiz damaniden, aki ülkelerimiz damaniden, birileri Rasulullah kem aleyhi s-salatu v-salamge, başkaları ata-analarige, turmuş ortağlarige, yana yakıllarige, ötken berçe e, ümidvarlarige, Rasulvay oğlu Rahim, e, Rasulvay re tolegal eke, ve yana başka merhum merhumalarimizge, khususan ayallarimiz damaniden yetkiziligen yüste hatmi Qur'an, Ya Rabana şu Hatmi Kur'anlarimizin berçe berçesini okuyucu qori kariyalarimizden hazırda ozinga duayı qol açıb duryen biz aciz bendelerinden kabul eylegin. İlahi bu Hatmi Kur'anlarına kelamini, hatimlerini yetkese bizdan otgan ötken, seha ve hata kemçilikler bu se. Ya Rab, özünge affu ve mağfiret kılgin. Huzurinde mekbul, mübarek Hatmi Kur'anlarından bu işini özünge nesip İlahi bu hatmi Kur'anlarını yetkizgeller gehem, Hazırda duayda kur açgeller gehem, Bütün ir yürütümüzge bergehem, Barakat, barakatli, mübarek buluşunu özünün nesip eyle. Ya Rabbi bu hatmi Kur'anların sewaplarını, Hammemiz namimizden, Usulsen hatmi Kur'an'ını yetkizgen, Kari Kariyalarımız namiden, Rasulullah kem Aleyhis Salatu Vesselam'ı yetkizgen, Uzadna ala ashabları, müjtehit imamlarımız, Kıraat ustazlarımız, Ammmamizdan o’tgan ota-analarimiz, heshaxir balarimiz, ustozlarimiz, ustozimiz shey xzrattlari rahhmattullahi alay. yana yariimizda qqabr standayotgan imon ahirlari, zimmamizda haqqi bo’lib bizdan du umidida bo’lggan barcha marhumu marhumallarimiz nira bahramat aylagin. Ularni g’ariqa rahhmmat va isteyyi jannet ayla. 3bu xmi q qur’llar sabablardan darajatlarini baland, Maqaomlari xuzuringda yükselli ruhlari sarafoz bo’lishini o'zing nasib etkin. ilahi biz hayatlarının kalblarımızını yüzlerimizni közlerimizi vücudimizni özgü Kur'an bilə müna var ayla Kur'andan bilmeganimizni oganişimizga tavfi kohimmet o Hidayett bir imkaniyatler bir Kur'andan ütkarlerimizni yaımızga sal özlerimizni hem zuyatlarımızni hem qu'anga ke, iman keltribbunga muhabbat qiladigan unga amal qilib onu sev o okuganlardan boluşlimizni Allahu özzing nasibeyyle Ya Rab, hatmi Kur'an'lar berekatıdan, hatmi Kur'an'la yetkezgen berçakara kariyalarimiz, biz aciz bendeleliğinde ham kalplerimizde ödüğinden soragan gen, sonra mahşub olgenimiz muddaalarimizge Allah ödüğünü asallik ile müyesser eylegin. Umurlarimizge berekat bir, rızklarimizge berekat bir, ilimlarimizge berekat bir, amellerimizge berekat bir, zurriyatlarimizge avladlarimizge berekat birgin. İlahi hacetlarimizde ödüğün revan eylegin. Müşküllerimizge ödüğün küşayiş birgin. dartlarimizga o'zingi shifoyi kulli keram qilgan yaqinlarimiz orasigi beymorlarga ham Allah o'zinging shofo bergin. Bir vardı yora mana shu xami qu’ollalarimiz mana shunday asudalikda o’tishda xizmatlab bo’ptirgan barcha azizlarimizni tulliy tashkilotlardan kelgan yurdoshlarimizni bercha berchalarini yorab mashihtimiz xodimlarni hammalarini bosgan har bir qadamlarga hasant yoz. o'tkazgan har bir soat har bir onlarni savobli ayla Dunya va oxirat saodatiga sabab aylagin. Dinlaridagi yaxshi maqsadlardan afzaliga muvaffaq qil, eʼmonlarini salomat, son-sodatlik, xotirjamlikda, oilalari bagʻrida oʻzimgina farohingda, oʻzingni deyingda sobit boʻlishlarini Alloh oʻzing nasib etgin. Ilohing en yurtga tinch, aman qilgin. Aziz vatanimizni jannat mekan aylagin. Ommatan xalqimiz, rahbaru fuqoralarimizni imanda, islomda toʻgʻri yoʻlda sobit aylagin. Ilohing avlodlarimizni bizdan koʻra hidoyatli va saodatli aylagin. Yurtimizni mana shunday tinchlikda, osoyidalikda taraqqiyot sari boshlab turgan muhtaram yurtboshimiz va o'kishni atrofidagi xalqimiz, dinimiz, vatanimiz üçün xizmat qilib turgan xulusi niyat bilan harakat qilib turgan barcha azizlerimizni. Ya Rabb, o'zing yaxshi niyatlardan afzaliga muvaffaq qin. Xalq, el, yurt e g'amida o'tkazadigan soatlarini Alloh o'zing ziyoda qil. El, yurt g'amida qilayotgan ishlarida muvaffaqiyat ber. Eyl yurt mənfaatı taman özün hidayat qilgin, bərkə xayirli işlərdə özün köməkçiləri burgin, hazırda xizmət səfərdə bub duryan bərkə ustazlarımızın cümlədən, məscidimiz imam-ı xatibləri İsmail Can damlamızda həm Allah səfərlərini bi xətər eyləb, közləgən məqsədlərdən əfzələgi muvaffaq eyləb, sağ aman aileləri bağırga həməm əməzini aldığımızga yenə salimin, ganimin qayt bir işlərini Allah özün ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين